والشمس وضعاً والقمر إذا تلا و النار إذا جنّة <سؤال> <سؤال> وما بنى والأرض وما وَنَفْسِهِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَنَّهَا مَا فُجُوراً وَتَقُوا كدب التمود بطراء إذ انبعث أشقاها فقال له ذاك ذو فرقا فدم دم على ابن رب بم فَدَمْ دَمَ